الوجه الثاني يبدأ حالا البيت التاسع عشر ساعة لو تشاء بالنصف فيها لمنعط البطاقه خصل الجيادي حاشيه سين ود لما نحت بدلا من لما نعط انتهت الحاشيه المرزوقي يصف نفسه وانه اتصل به حديثا ولم يتقدم له به حرمة ولا سلفت منه خدمة ومع ذلك اعطاه ولم يحرمه والحقه بأولى المواد القديمة وارباب الوسائل ولم يؤخر فيقول منحتني في وقت لو منعتني لكان ذلك منك انصافا اذ كنت ابطأت وسبق غيري ويضل على هذا قوله كنت من غرسه بعيدا البيت البيت العشرون لازم مركز النبا وضراه وعدتنا عن مثل ذاك العواب البيت الحادي والعشرون غير ان الربا الى سبل الانواء ادنى والحظ حظ الوهاب المرزوقي يقول كانوا اليك اقرب ولك الزم وقد خصصت بمعروفك كما ان الربى الى المطر اقرب ومقره الوهاد البيت الثاني والعشرون بعدما اصلط الوشاة سيوفا قطعت فيا وهي غير حدابي وسبب هذا أن أبا تمام مر بجماعة فجلس إليهم فقال له رجل يا أبا تمام أي رجل أنت لو لم تكن من اليمن فقال له أبو تمام ما أحب أن يغير الموضع الذي اختاره الله لي فممن تحب أن أكون قال من مضر قال أبو تمام إنما شرفت مضر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك ما قيسوا بملوكنا وفينا كذا وكذا وذكر أشياء عاب بها نفرا من مضر ونمي الخبر إلى أحمد بن أبي دواب وزادوا عليه فقال ما أحب أن يدخل علي أبو تمام فليحجب عني فقال هذه القصودة يعتذر إليه ويمدحه وقيل قال غضب ابن أبي دواب عليه فما رضي عنه حتى شفع فيه خالد بن يزيد الشيباني فقال قصودة يمدح فيها ابن أبا دواب وذكر شفاعة خالد بن يزيد إليه وأغمض موادع منها في أكذاره وأولها أرأيت أي سوالف وخدودي حاشية القصة في كتاب اخبار ابي تمام صفحة 147 انتهت الحاشية البيت الثالث والعشرون من احاديث حين دوختها حاشية فضاء ويروى حين زودتها وقال اي لما قرنت الرأي بها ويروى بالسمع انتهت الحاشية من احاديث حين دوختها بالرأي كانت ضعيفة الاسناد دوختها ذللتها وكذلك دوخت البلاد والاسناد من اسنت الشيء من اسنت الشيء الى الجبل والحارط استعير ذلك في اسناد الحديث لانه يرد الى من رواه كما يسند الشيء الى ما ينسكه البيت الرابع والعشرون فنفى عنك زخرف القول سمع لم يكن فرضة لغير السداد وفرضة مشرع ومعبر اي لم يكن معبرا للكذب وفي اصل العبي لم يكن فرصة حاشية هي رواية سين ولام وكاف ودال وفضاء ويروى لم يكن نهره وعرضه انتات الحشين اي نهزة والفرصة مفطرس واقتطع واستلب من الكلام وغيره والمفراص حديدة تقطع بها الفضة يقول سمعك لا يفترض ويحصل لا يفترض ولا يحصل الا سديد القول وكريمه البيت الخامس والعشرون ضرب الحلم والوقار عليه دون عور الكلام بالاسداد عليه اي على السماء والعور جمع وراء وهي الكلمة القبيحة والاسداد جمع سد قال الاسود ومن الحوابث لا أبالك أنني ضربت علي الأرض بالأسداد حاشية المفضليات الجزء الثاني صفحة 16 انتات الحاشية يريد أنه كف بصره فلم يهتدل المسير في الأرض وعور الكلام قبائحه وإنما استعير ذلك من عور العين لأنه يستقبح في الوجهة البيت السادس والعشرون وحوان أبت عليها المعالي أن تسمى مطية الأحقاد عين حوان أي عواطف من مودات أخذ من حنة الأم على الولد ولو قيل إنه عنا بحوان هاهنا الأضلع لما بعدا ويقوي ذلك قوله مطية الأحقاد لأنها تكون بين الضلوع فكأنها مطية لها وإن رويت مظنة فجائز حاشية قوله وإن رويت فطنة فجائز غير موجود في شين وأخبتناه من باء انتهت الحاشية البيت السابع والعشرون ولعمري أن لو أصخت لاقدمت لحكفي ضغينة الحسابي ويروى لأقللت الحطف حاشية وفضاء ويروى لأقضرت لحتف سخينة انتهت الحاشية وأمنية الحساد حاشية هي رواية ضاء انتهت الحاشية وصينية الحساد حاشية هي رواية, حاشية هي رواية سين وكاف ودال وهي بين السطور فيباء انتهت الحاشية الصينية سوق الفاكهة بخط العبي ما اراد بقوله الصينية الحساد الا قول العامة قد جاءت فلانا صينيته ومنه قولهم صينية الرأس لخير نثار ينثر على المملك والمحذقة ومثل هذا مما يذكر في كلام الشعراء من كلام العامة قول ابن الرومي لكننا تحت العراء وانما اراد ما يتعارفه الناس من لعب الشطرنج وكان ينبغي ان يقول الاعراء لانه يقال اعريته اذا جعلته عرياء وذات سمح من ابن الرومي وقال ابو العلا هذا البيت يروى على وجوه ولا شك ان بعضها تصحيف ومن اجوب الروايات لاقدمت لا لحد في صينية الحساد وكذلك هو في كثير من النسخ فيكون اقدمت من قدم الغائب واقدمته وصينية الحساد اي من بالصين منهم اي حسادي كثير قد انتشروا في الارض فلو قبلت هذه الوشاية لقدم عليك حسادي من الصين يكثرون في القول ويصوبون ما فعلت ومن روى امنية الحساد فالمعنى مفهوم اي قربت ما كانوا يتمنون وكذلك اذا قيل اقدمت يكون من القدوم ويروى لأقرمت لحكفي ضئنية الحساد واقرمت جعلتهم مثل القروم من الابل وكان مثل الضئنية من الشاء من قولهم سقاء ضئنية إذا كان قد عمل من جلود الضئن ويجوز أن تكون مصحفة من ضبية الحساب من سبون إلى الضب وهو الحقد الحاشية رواية لام ضبيبة الحساب وذكرت هذا وقال في تفسيرها من الضب وهو الحقد وهو كالفضيلة من الفضل والرذيلة من الرذل انتات الحاشية البيت الثامن والعشرون حمل العب أكاهل لك أمس لخطوب الزمان بالمرصاد حاشية كاف لخطوب الزمان وفوقها بين السطور رواية الأصل انتات الحاشية عين الكاهل مركب العنق في الظهر وهذا مثل استحسنته العرب على ممر الدهور وأصله لغير الآدميين لأن الأثقال تحملها الإبل وما جرى مجراها وقوله لصروف الزمان بالمرصاد أن يرصدها فإذا كانت حمل ثقلها البيت التاسع والعشرون عاتق معتق حاشيه في ظاق روى الخار زندي عاتق عاتق من الهون وقال العاتق عاتق العنق والعاتق الآخر من العتق يقول عاتق خالص من أن يلحقه ظل ومصون عن أن يذل أو يهان بحمل شيء إلا مغرم يحمله عن أهله وسيف يقاتل به الأعداء فيقلده من تاث الحاشية من الهون إلا من مقاسات مغرم أو نجادي عاتق معتق من الهون إلا من مقاسات مغرم أو نجادي عين العاتق يذكر ويؤنث والأكثر التذكير وجمعه عواتق والهون الهوان وقوله إلا من مقاسات مغرم أو نجاد يجوز أن يدخل هذا في المستثنى الذي ليس من جنس الأول إذ كان حمل المغارم والنجاد لا يعد من الهون وهو نحو قول الآخر فتن كملت أخلاقه غير أنه جواب فما يبقي من المال باقيا البيت الثلاثون للحمالات والحمائل فيه كلحوب الموارد الأعداد الحمالات جمع حمالة وهو ما لزم من غرمدية أو نحو ذلك والحمائل جمع حمالة السيفة ولحوب جمع لحب من قولهم طريق لحب أي واضح وهو في معنى لاحب أي كأنه قد قشر لكثرة الوطأ والموارد جمع مورد وهو هاهنا الماء الذي يورد جعله موضعا للورد والأعداد جمع عد وهو الماء القديم الذي له أصل لا يخشى فناؤه وهذا المعنى فيه مبالغة لان الحمالات والحمائل لا تؤثر في العاتق وانما وصفه بمعاناة الحرب وحمل المغارم فتناها في الصفة البيت الحادي والثلاثون ملئتك الاحصاب اي حياء حاشية في صور التبرزي اي حياء وفي سائر الاصول اي حياء انتات الحشي وحياء ازمة وحية وادي عين المعنى اي حياء فيك فحضفا والمعنى معنى التعجب واي حيا ازمة انت والحيا المطر العام وازمة سنة شديدة وَأَيُّ حَيَّةِ وَادٍ أَنْتٍ وَيُشَبِّهُونَ السَّيِّدَةِ الشُّجَاعَ بِالْحَيَّةِ البيت الثاني والثلاثون لو طراخت يداك عنها فواقا أكلتها الأيام أكل الجراب صاد عنها أي عن الأحساب يقال لولاك لذهبت الأحساب عين والفواق ما بين الحلبتين بضم الفاء وفتحها البيت الثالث والثلاثون أنتنا ضلت دونها بعطايا عائدات على العفات بوادي حاشية ظاء وهأسين رائحات على العفات غوادي وذكر الظاء رواية الأصل انتهت الحاشية البيت الرابع والثلاثون فإذا هلهل النوال أتتنا ذات نيرين مطبقات الأياب يقال هلهل النسج ولهلها إذا رقق عين ويقال ثوب ذو نيرين إذا كان محكما قويا ويستعار ذلك في الإبل والناس قال الهلالي على كل منسوج بنيرين كلفت قوى نسعته محزما غير اهدم وقال اخر ايا حب ليلة عافني قد قتلتني وكيف تعافيني وانت تزيد اراك على نيرين والحب كله على واحد يبلى وانت جديد وقال آخر يصف امرأة وأنها ذات بقية ضناك حاشية ضاء الضناك أو الضناك بكسر الضاد وتخريف النوم المبتنزة اللحم تات الحاشية ضناك على ميرين أمست لذاتها بلين بلا الريطات وهي جديد وذات نيرين نصب على الحال ولو كان في غير الشار لحتمل ذات نيرين وذوات نيرين وهذا من باب قولهم المرأة قالت والنساء قالت ومطبقات الاياب التي قد اطبق بعضها على بعض والاياب النعم البيت الخامس والثلاثون كل شيء غث اذا عاب والمعروف غث ما كان غير معادي اصل الغث من قولهم لحم غث اذا لم يكن سمينة وحديث غث اذا لم يكن عليه طلاوة فاستعار الغثاثتها هنا في الاشياء كلها وإنما المعروف أن يستعمل في الحديث يقال أغث الحديث إذا صار غثا والقياس لا يمنع أن يقال غث يغث البيت السادس والخلاثون كادت المكرمات تنهد لولا أنها أيدت بحي إياده حاشيه ه س بخير ايادي انتهت الحاشيه الباء الس ال البيت السابع والثلاثون عندهم فرجه اللهيف ض و هب اللهيف وذكر الضر واصل انتهت الحاشيه وتصديق ظنون حاشيه سين ودال بين السطور وتصديق رجاء انتهت الحشية الزواري حشية سين وكاف الورادي والروادي دال الروادي والورادي هابا الزواري والورادي انتهت الحشية عندهم فرجة اللهيفي وتصديق ظنون الزوار والروادي البيت الثامن والثلاثون بأحاض جدود لها بل بوشك الجد لا بل بسؤد الأجدال عين الأحاض جموا حظ على غير قياس كأنهم جمعوا حظا على أحظ وجمعوا أحظا على أحاض ثم أبدل الياء من الحرف المضاعف لأنها أخف وفروا مع ذلك من جمع بين ساكنين ولو قيل إن أحاذ مأخوظ من الحضوة لكان قولا حسنا لأنه يجوز أن يقال حظوة وأحذ على القياس كما قالوا نعمة وأنعم لأنه يجوز أن يقال حظوة وأحذ وأحذ على القياس كما قالوا نعمة وأنعم ثم تجمع أحظ على أحاذ قال وليس الغنى والفقر من حيلة الفتى ولكن أحاظ قصمت وجدود وأضاف الأحاظية إلى الجدود لاختلاف اللفظين وهذا بيت فيه نظر لأن القائل إذا قال جاءني زيد بل عمر فكأنه قد أضرب عن الأول فإذا قال بل يوشك الجد فقد ترك المعنى الأول فإذا قال بل بسؤدد الأجداد فقد أضرب عن المعنى الثاني ويحتمل أن يقال أخبر عن اجتماع هذه الثلاثة الأشياء لهؤلاء الممدوحين كما يقال للرجل إذا كان قد جمع خلالا كثيرة هو كريم بل هو حسن الخلق بل هو حسن الوجه يراد أنه قد جمع الثلاثة الأشياء والقول يضمر كثيرا في الشعر والقرآن فكأنه مضمر في هذا الموضع أن يقول قوم كذا وقوم كذا وإن لم يحمى القول الطائي على هذا انتقل إلى وصف القوم بأن السؤدب لأجدادهم فيكون ضد قول الآخر إنا وإن أحسابنا كرمت لسنا على الأحساب نتكل حاشية روايته في بأنون لسنا وإن أحسابنا قرمت يوما على الآباء نتكل انتهت الحاشية نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعل انتهت الحاشية البيت التاسع والخلاثون وكأن الأعناق يوم الوغى أولى بأسيافهم من الأغماب وكأن الأعناق يوم الوغى أولى بأسيافهم من الأغماب البيت الأربعون فإذا ضلت السيوف غباة الروع كانت هواديا للهوادي حاشية سين بالهوادي انتات الحاشية يقول: إذا تحيرت الأبطال ولم تهتد سيوفهم لدرائبها من الأقران كانت سيوفهم مهتدية للأعناق وضربها وقوله هواديا من قولهم هداه الطريق وهداه إليه البيت الحادي والأربعون قد دفثتم غرص المودة والشحناء في قلب كل قار وبادي صاد يقال قرى فهو قار إذا نزل القرى كما يقال مدن فهو مادن إذا نزل المدن البيت الثاني والأربعون أبغضوا عزكم وودون ذاكم فقروكم من بغضة وودادي البيت الثالث لا عدمتم غريب مجد حاشية دال غريب عز إن تات الحاشية ربقتم حاشية لا عبقتم إن تات في عراه نوافر الأضابي لا عدمتم غريب مجد ربقتم في عراه نوافر الأضابي المرزوطي هذا دعاء لهم وربقتم شدقتم ويعني بنوافر الأضاب ما قاله في البيت الأول فقروكم من بغدة ووداد يريد ما في قلوب الناس من الحسد لشرفهم وارتفاع منزلتهم ومن الحب والود لجودهم وإفضالهم وقيل لأعرابي ما علامة السيد فيكم فقال الذي إذا غاب جذبناه وإذا حضر خدمناه القصيدة الخامسة والثلاثون وقال يمدحه ويعتذر إليه البيت الأول سقى عهد الحمى سبل العهاب حاشية هاء سين ويروى صوب العهاب كنتات الحاشية وروض حاضر منه وبابه حاشية ويروى منها وهي روى تقاف انتات الحاشية الاول من الوافر والقافية متواتر عين العهد يجوز ان يعني به المنزل ويجوز ان يعني به الزمان الذي عهدهم فيه وسبل العهاد مطر من انطار يجيء بعضها في اثر بعض يقال قد أصابتهم عهدة أي مطرة على أثر أخرى وروض حاضر يعني المكان الذي فيه الحاضر وكذلك المكان الذي فيه البادي سمي المكان باسم الناس لأن القوم إذا حضروا الماء قيل لهم حاضر ولا يمتنعوا ان يعني في هذا البيت الانس اذ كان يمكن ان يقال قد روضه اذ نبت لهم الروض البيت الثاني نزحت به ركي العين لما حاشية في سير الاصول عدد تبرزي اني رأيت انتات الحاشية رأيت الدمعة من خير العتاد حاشية هأسين وجدت الدمعة انتهت الحاشية البيت الثالث فيا حسن الرسوم وما تمشى اليها الدهر في صور البعاب حاشيه قال الصولي ويروى في صور العناب والاول اجوب وفضاء ولوى الامدي في صور النفاذ وقال اي ويا حسن الرسوم ولم يتمشى اليها الدهر في صور النفاد اي في صور الذهاب والفناء وفي سين بين السطور فوق صولا وحلل روايه اخرى انتهت في الحاشيه عين وما تمشى اي لم يتمشى ق يقال ما كان احسن تلك الرسوم حين كان الضهر لم يتمشى إليها في صور البعاد أي لم يتنكر لها كتنكر البعاد أي كانت وأهلها مجتمعون متواصلون حسنة فلما تفرقوا وانتشروا قبحت البيت الرابع وإذ الطير الحوادث في رباها سواكن وهي ذناء المرابي عيب استعار للحوادث طيرا كما استعاره في غير ذلك فقالوا فلان واقع الطير اذا كان وادعا قال الشاعر فما نفرت جني ولا فل مبردي ولا اصبح الطير من الخوف وقع وقد علم ان ليس هناك طير وانما يريد اني لم اذلك ما تذل الطير الواقع إما في الشبكة وإما أن يكون أصابتها سائقة فألقتها إلى الأرض لأن بعض الطير إذا سمع رعبا قاصفا وقع وضعف وربما مات وسواك من السكون لا من السكن التي هي الإقامة في الموضع على أن الأصل واحد والغناء الكثيرة الأهل والمراد الموضع الذي يراد فيه أن يذهب ويجاء فيه البيت الخامس مذاكي حلبة وشروب دجن وسامر فتية وقدور صاد يقول كانت هذه الديار فيها مذاكي حلبة وهي جمع مذك من الخير أي الذي قد تم ذكاؤه وسنه والحلبة الجماعة في الخيل الجماعة من الخيل طرسل للرهان وشروب جمع شرب والدجن الباس الغيم السماء والشعراء تذكر الدجن والشرب فيه حاشية في ضاء من كلام أبي العلاء شاهد لم يذكره التبرزي هنا وهو قول طرفه وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الطراف الممدد انتهت الحاشية وسامر فتية او قوم يتحدثون في ضوء القمر ويسمى حديثهم السمر ويقال للقوم هم سامرة وصمار وقضور صاد اي محاس فاما الصيدان الذي في شعر ابي ذؤين فهو حجارة تعمل منها القبور حاشية جاء في ذاء قال أبو عمر سألت بعضهم عن الصيدان فأخذ من الأرض حجرا فيه شيء يبرط فقال هذا الصيدان ويقال هو حجر الفضة انتهت الحاشية وذلك قوله وسود من الصيدان فيها مذانب ندار إذا لم نستفدها نعارها حاشية ديوان الهدليين الجزء الأول صفحة 27 انتات الحاشية البيت السادس وأعين, وأعين رب رب كحلت بسحر وجساد تضمخ بالجساد البيت السابع بزهر والحذاق وآل ورد في كل صالحة زنادي عين هؤلاء قبائل من اياد وحذاقة رفت ابي دواب الشاعر وهو حذاقة بن زهر بن اياد وقال الحذاقة لانه بناه على النسب يقال رجل حذاقي فيشبه بقولهم رومي وزنجي ثم يقال للجمع الزنج والروم فتحذف اليا وعلى ذلك يحمل قوله الحذاق لما قال في الواحد الحذاقي قال الشاعر ودار يقول لها المبلجون ويل مدار الحذاقي دارا حاشية البيت في اللسان مادة حذقا وروايته فيه تقول لها الرائدون انتهت الحاشية ونحم من هذا قولهم للقبيلة تيم ابن عبد منا ثم يقولون قالت التيم وفعلت التيم كأنه جمع تيمي حاشية أورد ابن المستوفى قول أبي العلاء هذا واعقبه بقوله هذا القول الآخر ليس من الأول في شيء انتات الحاشية وبرض هؤلاء ذكرهم امرء القيس في قوله قوم تفرع من اياد بيتها بين الصريح الاكرمين وبردي حاشية البيت في دوام امرء القيس بشرح ابي سهل خراب داذ وروايته فيه قوم تفرع من اياد بيتها بين النبي الأكرمين وبردي وشرحه فقال القرن الجمل الكريم الذي يتخذ بالفحلة وتفرعه اعتلاؤه والنبيت وبرد بطنان من اياد بن نزار بن معد بن عدنان انتهت الحاشية البيت الثامن وان يكو من بني ادد جناحي فإن أثيث ريشي من إيادي حاشيه جاء في ضاء أورده الآمدي وقال قوله وإن يكو من بني أدد البيت فإنه يريد أدد ابن زيد ابن كهلام ابن سبا أي إن يكو جناحي في هؤلاء فإن هؤلاء راشوني يعني إيادا لأن إيادا هو إياد معد بن عدنان ويقال اياد بن نزار ابن معد بن عدنان انتهت الحاشية البيت التاسع غدوت بهم امد ذوي ظلا حاشية من اجل ذوي قدرا انتهت الحاشية واكثر من ورائي ما اوادي غدوت امد ذوي ظلا غدوت بهم أمد ذوي ظلا وأكثر من ورائي ما أوادي عي كان أبو الفتح عثمان ابن جني يذهب إلى أن أكثر في هذا البيت غير مضاف إلى من ويجعل موضع من نصبا بفعل مضمر وإنما فر أو فصر من أن يضوف أكثر إلى من لأن موضوع النحويين المتقدمين أن أفعل ليضاف إلا إلى ما هو بعضه كقولك فلان أفضل الناس وحسن ذلك لأنه بعضهم ولو قيل العقاب أشد الناس لاستحال لأن العقاب ليست من الناس ولهذا أحال قول من يقول فلان أفضل إخوته لأنه ليس منهم وإنما ينبغي أن يقال فلان أفضل بني أبي وهذا قول متقدم وقد أجاز المتأخرون فلان أفضل إخوته أي أفضل الإخوة الذين هو منهم والإضافة يتسع فيها جدا وإلى قول من أجازه أذهب وأبو الفتح كره أن يضيف أكثر إلى من لأن الرجل إذا كان في موضع فليس هو ممن وراءه إذ كان قد حصل أمامهم فالمعنى الذي أراده الطائي إضافة أكثر إلى من كأنه قال وأكثر القوم الذين ورائي إذا كنت فيهم ففهم الغرض وفيه حذف وقوله ذوي أضاف ذوي إلى المدمر وذلك قليل فأما النحويون فيذكرون أنه لا يجوز وقد قالوا في الشار ذوين قال الكوميت وما أعني بذلك أسفليكم ولكني عنيت به الذوين يعني قولهم ذو جدا وذو يزا وذو رعين ونحو ذلك وقد أضافوا ذوي إلى الها كما قال الشاعر صدحنا الخزرجية مرهفات أباد ذوي أرومتها ذووها حاشية البيت لكعب بن زهير انظر تاج العروس في ذو والدوان صفحة مائتين واثنتين عشرة من تات الحاشية ومعنى البيت أي غدوت بهم أطول أصحابي ونظرائي وأكثرهم مالا وعزا البيت العاشر همو عظم حاشية سيم وميم وكاف عظم انتات الحاشية همو عظم الاثاف من نزار وأهل الهضب حاشية ميم وكاف وأهل الفضل انتات الحاشية منها والنجادي همو عظم الاثاف من نزار وأهل الهضب منها والنجادي عين الأثافي كثير من البصريين يرونها مخففة في الجمع وينشدون قول زهير أثافي سفعا في معرس مرجلي حاشية البيت في الديوان صفحة سبع أثافي سفعا في معرس مرجلي ونؤيا أو ذؤيا كحوض الجد لم يتثلم انتهت الحاشية بتخفيف الياء وعظم الاثاف هي التي يقال لها ثالثة الاثاف اي الداهية التي لا تطيقها واصل ذلك انهم يجيئون باثفيتين فيجعلونهما الى اصل جبل او قف كذلك فسرهم متقدمون ويجوز ان يعنوا كون الحجر الذي يعتمد عليه القدر عظيما ثم يتهاون بالحجرين الآخرين ويكونان أصغر من الآخر حاشية قال ابن المستوفى والقول الشائع هو الأول ولهذا يضرب به المثل فيقال رماه بثالثة الأثاف إذا أرادوا الأمر العظيم والضاهية التي لا تحمل كالجبل انتهت الحاشية البيت الحادي عشر معرّس كل معضلة وخطب ومنبت كل مكرمة وآدي صاد المعرّس الموضع الذي ينزله القوم ليلا ليريحوا فيه فيريد أن المعضلات والخطوبة يفزع فيها إليهم ومنهم تنشأ المكارم والآد القوة البيت الثاني عشر اذا حدث القبائل ساجلوهم فانهم بن الدهر التلادي البيت الثالث عشر تفرج عنهم الغمرات بيض جلاد تحت قصطلة الجلاد قاف اي تكشف النوائب والشبائد عنهم رجال كرام اجلاد تحت غبار المجالبة وهي المضاربة البيت الرابع عشر وحشوا حوادث الايام منهم معاقل مطرد حاشية جاء في الصلي ويروى مطرد اي موضى يحمونه انتات الحاشية وبنو طراضي وحشوا حوادث الايام منهم معاقل مطرد وبنو طراضي عين مطرد من قولك اتردت الرجل اذا جعلته طريضا وبني طراد اي مطارده في الحرب وهم اذا فعل الانسان شيئا واكثر منه جعلوه ابنا له فيقولون هو ابن حرب اذا وصفوه بشهودها وهو ابن ارض اذا كان يسري فيها قال الشاعر دعان ابن ارض يتغزاد بعدما ترانت حليمات به وأجاربه حاشية البيت للعين المنقري كما في تاج العروس في أرض والحليمات أنقاء الرمل وفي الأصل حلامات تحريف انتهت الحاشية ومعنى البيت أنه يتوسط النوائب منهم رجال ومعنى هم عاقل المطردين وابن الطراب البيت الخامس عشر لهم جهل السباع اذا المنايا تمشت في القنا وحلوم عادي انتهى الشريط السابس عشر البقية على الشريط السابع عشر